إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ا ن ف س ن و ص ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن ي ض ل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي ه ب ي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الحافظ رحمه الله باب الوضوء افتتح الحافظ رحمه الله باب الوضوء بحديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه والذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك مع ا ل و ض و د وتراه اخر حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه بعد س ب ع ة عشر حديثا فاخر حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه والذي أ م ر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ت س م ي ة عند الوضوء وكان من ا ل أ ن س ب فيما يظهر أ ن يذكر الحاكم رحمه الله حديث ا ل ت س م ي ة أ و ل ا ل أ ن ا ل ت س م ي ة تسبق السواكه عند الوضوء ثم إ ن ا ل ت س م ي ة هي أ و ل ما يفتسح به الوضوء بعد عقد ا ل ن ي ة له فلذلك ر أ ي ن ا من ا ل أ ن س ب أ ن نذكر حديث ا ل ت س م ي ة في أ و ل باب الوضوء حتى يتصور طالب العلم المسائل على وجه المرتب و أ ي ض ا حتى يخرج كتاب البلوغ مع شرحه في أ ح س ن ص و ر ة و أ ج م ل ه يعني يخرج هذا الكتاب ويخرج شرحه في نسق مرتب ولذلك نجعل حديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء اول ما نذكره في بابهم وهذا أ م ر معلوم يعني هذا أ م ر لا أ د ر ي لما اخر الحافظ هذا الحديث ل ع ل له غرض ولكن ا ل أ ن س ب أ ن يذكر حديث ا ل ت س م ي ة في أ و ل باب ل و ل م ه هل أ ي ه م ا اسبق ا ل آ ن ونحن نشرح هذا الكتاب لما أ ت م ن ا على في باب الانيه ماذا صنعنا بحديث أ ن أن س أ ن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أ ي ن وضعناه الحافظ عليه ورحمه الله و ض ع ه في آ خ ر باب الانيه ونحن أ خ ذ ن ا ه من آ خ ر الباب ووضعناه في أ و ل الباب مع حديثي ح د ي ث ه و م ب سلمه لماذا ل أ ن الفوائد تتم بجمع ا ل ح ا د ي ث بعضها مع بعض وهنا أ ي ض ا الحافظ ع ل ي ه ا ر ح م ة الله ذكر الأمر أو حديث ا ل أ م ر ب ا ل ت و ا ك أ و استحبابه و أ خ ر حديث التسميه وكنا من الانسب أ ن يذكر حديث ا ل ت س م ي ة أ و ل ا ً ثم ثم السواك بعد لماذا ل أ ن ا ل ت س م ي ة تسبق استعمال السواك و أ ي ض ا التسميه هي أ و ل ما يفتح به الوضوء بعد عقد ا ل ن ي ة يعني بعدما يعقد ا ل إ ن س ا ن نيته انه سيتوضا ماذا يقول يسمي الله على النحو الذي سنذكره فنجعل هذا الحديث هو أ و ل باب الوضوء قال رحمه الله وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ل ا وضوء ل م لم ن يذكر ا ل ل ه عليه ق احمد ل أخذه و أ ب و داود وابن ماجه ب إ س ن ا د ضعيف قال والسلمدين عن سعيد بن زيد و أ ب ي سعيد النحوي وقال احمد لا يثبت فيه شيء قال الحافظ علي ه ر ح م ة الله وعن أ ب ي م ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أ خ ر ج ه احمد و أ ب و داود وابن ماجه ب إ س ن ا د ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد و أ ب ي سعيد ا ل ن ح م و وقال أ ح م د لا يثبت فيه شيء أ و ل ا الحكم ع ن الحديث وتنتبه لهذا المبحث ف إ ن ه مبحث ثري ويحتاجه ق ا ل ب العلم كل يوم ل أ ن ن ا نتكلم عن ماذا عن الوضوء والعبد ي ت و ض ع كل يوم إ ن ت و ض ع لكل صلاه ت و ض ع خمس ة مرات فيحتاج طالب العلم هذا المبحث وهذا الباب هو أول ب اول ب العبادات الباب هذا ه أ و باب العبادات يعني الباب أ و ا ل أ ب و ا ب التي ذكرناها ومره باب المياه لا يقل ف العبادات استقلالا إ ن م ا ي د خ ل في العبادات تابعا و باب إ ز ا ل ة النجاسات باب ا ل آ ن ي ه لكن باب الوضوء هو أ و ل باب العبادات يعني هو ا ل ب و ا ب ة التي يدخل منها العبد والمرء إ ل ى الصلاه و أ أو ب ب ا العبادات كتب العبادات كالصلاه والحج و ا ل ز ك ا ة والصيام على غير هذا الترتيب الذي ذكرنا اولا الحكم على الحديث الحديث كما قال الحاكم رحمه الله إ س ن ا د ه ب ع ي ف الحديث كما قال الحافظ إ س ن ا د ه ضعيف ل أ ن فيه يعقوب ا بن س ل م الليثي علته يعقوب ا بن س ل م الليثي ووالده س ل م وكلاهما ضعيف فيعقوب ا بن س ل م قال عنه الحافظ في التقريب مجهول الحال وقال عنه الذهبي في الميزان شيخ ليس ب ع م د ش يعني خ ليس ب م ي ع لا يحتج بحديث و أ م ا والده سلمه فهو ل ي ه الحديث, الحديث والحاطب الذهبي قال فيه مجهول لم يرو عنه الا ابنه فعلى كل حال الحديث فيه علتان ا ل أ و ل ى يعقوب بن س ل م و ح ا ل أ ن ه مجهول الثاني والده سلمه الليل وحاله أ ن ه ليل الحديث ف ا ل ا ث ن ا د بهما ضعيف وقد ضاعت احاديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم ا ل إ م ا م أ ح م د كما قال الحافظ لا يثبت فيه شيء يعني نقل ذلك عن أ ح م د وايضا ضعف تلك الاحاديث أ ب و حاتم و أ ب و ز ر ع ة الرازيان وقال احاديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ليلت ا ل ص ح ي ح ة وضعفها أ ي ض ا العقيلين د ي ن وجماعة ا التسمية ع د ا ل وجماعه ض ء ضعثها ة من أ ل ا ل ع ضعث ل م أ س ا ن ي د ه أهل أهل ا جماعة العلم إلا ا من بعض ع أن ل ل م يثبت الحديث لمجموع ط ر ط ه وشواهده ا ل آ ن قبل أ ن نخصص هذه ا ل م س أ ل ه هي م س أ ل ة ا ص ل ا ح ي ة يعني تحتاج حتى تفهم أ ن يدرس طالب العلم علم المصطلح مصطلح الحديث ف أ ن ا أ ذ ك ر لكم نبدا عن هذا العلم مختصرا فيما يتعلق بتلك ا ل م س أ ل ة حتى يفهم الطالب ما الذي نعنيه من تلك الاصطلاح الان نقول الحرف ا ل ق ا ل ئ ب إ س ن ا د ضعيف ما هو ا ل إ س ن ا د ما هو ا ل إ س ن ا د ا ل إ س ن ا د ا ل م ش ه و ر عند المحدثين أ ن ه س ل س ل ة الرجال الموصله للمكه وهذا التعريف فيه خلل فيه خلل ليس هذا مبحث التعرض له و ا ل ط و ا ب أ ن ه الطريق ا ل م و ص ل ة ا ل م ث ل المثل على وجه بسيط الكلام الذي يخرج إ م ا من النبي صلى الله عليه وسلم إ م ا من ا ل ص ح ا ب ة اما من التابعين أ و من دونهم في ا ل ط ب ر فمثلا أ و ل حديث ذكره البخاري في الصحيح وهو حديث عمر ا بن الخطاب رضي الله عنه ا ل ح ا ف ظ قال حدثه الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن محمد بن ربيب ق ا ل تيم عن عقبه فالإثناFit ا ل بن القاصي ل حدثنا الليثي ص عن عمر قال حدثنا عن بإثناFit عمر هذا كله قال قال رسول الله, صلى الله عليه وقال صلى وسلم إنما الأعمال, فقوله انما الاعمال بالنياه هذا يسمى م يسمى إ ي هذا الاسناد له شروط له شروط حتى يصحح الحديث به فقلنا من ج م ل ة الشروط ويجرؤ الخمسه من ج م ل ة تلك الشروط ث ق ة الرواه ة أن يكون ي كل راو ف ثقة أ ن يكون كل راو فيه ث ق ة هذا الاسناد الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد ا بن إ ب ر ا ه ي م عن علقمه عن عمر هذا كله اسناد فيلزم ل ص ح ة الاسند ا ماذا أ ن يكون الحميدي ث ق ة و أ ن يكون سفيان ث ق ة و أ ن يكون يحيى ث ق ة و أ ن يكون محمد ث ق ة و أ ن يكون علقمه ث ق ة وبطبع عمر ث ق ة الصحابه كلهم انتقاص هذا ش ر ينبغي أ ن يتوفر فيه في ا ل إ ث ن ا د طيب عندنا هذا الحديث وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ا ل إ ث ن ا د الذي فيه فيه من يعقوب ابن س ل م ة ووالده هل هذا ا ل ا ث ن ا د ر و ا ه انتقاص كلهم ها ليسوا ليس ثقافه لمن فيه من يعقوب ويعقوب هذا مجهول لا يبراء ما هو ح ا ن و ا ل أ ح و ث ان الراوي الذي لا يعلم حاله يذكر بالضعف لا يحتج بحديث ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة إ ن م ا اتت ب ا ل ث ق ا ف ل أ ن الله قال إ ن جاءكم فاسق بنبي ف ت ب ي ن و ونحن لا ندري هو فاسق أ م لا عندنا يعقوب ضعيف وعندنا سلمه ضعيف هل هذا ا ل إ س ن ا ب صحيح ولا ضعيف إ س ن ا ب ضعيف ا ل آ ن لو جاءنا رجل ودخل المسجد وقال ر أ ي ت ا ل أ ل ب ا ن ي ة يركب س ي ا ر ة مثلا ا ل آ ن هو يخبر ولما ا يخبر يخبر فننظر في حال هذا الرجل وجدنا أ ن ه ضعيف يعني نرى أ ن ه سيء الحق مثلا أ و ع ق ل في شيء أ و لا يغتر أ و ضعيف فهل نصدق خبره جاءنا ق ا ل د رايس الالبانيه مثلا يركب س ي ا ر ة كذا هل نقول خبره صحيح ولا نختار هذا ش ر ي ع ة ب دين نختار نقول لا لا نقبل خبرك لماذا ل أ ن ه ضعيف ربما خانته عينه فلم يرى البنيه ربما كان سيئا شياكه ربما راى شيخا اخر فظنه ا ل أ ل ب ا ن ي فجاءنا وقال إ ن ه ا ل أ ل ب ا ن ي مثلا فلا نقبل خبره ف إ ن جاءنا ر أ ي اخف أ خ ف منه في الضعف اخف منه في الضعف ودخل وقال بعد س ا ع ة مثلا قام ر أ ي د ا ل أ ل ب ا ن ي يركب ا ل س ي ا ر ة ك ن ووافق ا ل أ و ل في الخبر هل نصدقون الى ا ل آ ن لا نصدق ل أ ن ه م ا ضعيفان ل أ ن ه م ا ضعيفان يعني ضعيف و ضعيف يسويه ي س و ي ضعيف ف إ ن جاءنا ثالث هو أ ذ ك ى منه يعني حديثك محتمل لا نستلمه ولا نقول إ ن ه ضعيف و لكن قد يمشي ح د ي ث قد يصدق فجاءنا بعد م د ة وقاف رايت ا ل أ ل ب ن ي ة يركب س ي ا ر ة ك ذ ا فوافق الاخرين فهل نصدق الخبر ولا ما نصدق ا ل آ ن وقع في أ ن ف س ن ا أ ن هذا الخبر فيه شيء من الصحي ل أ ن ا ل أ و ل لا يعرف الثاني والثاني لا يعرف الثالث فطالما ان الاول قال والثاني وافق والثالث وافق توقع في انفسنا ان هذا الخبر فيه شيء من الصحي هذا ما يسميه اهل العلم بالطرق يسميه, طريق. يسميه إيه؟ طريق او يسمونه شاهدا مثلا هذا الحديث الذي معنا من طريق من يعقوب ا بن س ل م ة ليس ع ن عن, عن أ ب ي ه عن من عن أ ب ي ه هو من حديث من من حديث أ ب ي هريره فجاءنا عند الترمذي اسناد اخر وهو حديث ر ب ا ح ا بن عبد الرحمن ا بن أ ب ي سفيان ا بن سويطه عن جدته عن أ ب ي ه ع ي د بن زيد أ ن النبي قال لا هو اضوء لمده لا صلاه لك المت واشد والامام واحد ا ل ج م ل ة المتفق عليها جمله ماذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اتفقوا في الحديث اتفقوا في ماذا الحديث فهذا بعض أ ه ل العلم يرى أ ن هذا يصح أ ن يكون شاهدا ل ل أ و ل جاءنا من طريق وجاءنا من طريق ثالث, من طريق ثالث او شهد ا له غيره فيرتقي لما جانا ء من طريق و ا ح د ا ض ع ي ف قلنا لا نقبله فلما جانا ء من طريق ثان ي فيه شيء من الضعف ل ن ا أ ي ض ا نحتار و لا نقبله فلما جانا ء من طريق ثالث أ و رابع أ و خامس والضعف فيه اي ن وقع في انفسنا أ ن هذا الخبر سخيف لكن لا نجزم به و على ذلك نقول أ ح ا د ي ث ا ل ت س م ي ة ضعفها ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم من ا ل إ م ا م أ ح م د أ ب و حاتم الرازي وابو جرعه الرازي وعقيل ا ل وغيره م وكما قلت ج م ا ع ة من أ ه ل العلم ث ب ت ا ل ح د ي ث لمجموع طرقه وشواهده من جمله ة الأيام من هؤلاء الائمه من الحافظ نفسه الحافظ بن حجر ا ل آ ن الحفظ ا بثقل ا عقب الحديث قال إيه؟ قال ب إ س ن ا د ضعيف حق الضعيف و ل ا ق ا ل ب إ س ن ا د ضعيف ولا قال في فرق نعم فرق كبير بين ان يقول هذا ضعيف وبين قوله إ ث ن ا د ضعيف ما هو الفرق ا ل آ ن قلنا من ج م ل ة من صحح الاحاديث أ ح ا د ي ث ا ل ت س م ي ة ا ل ح ا ف ظ نفسه وهو الذي قال ع ه د الحديث ب إ ث ن ا د ضعيف ولذلك ترى أ ن ه لم ي ك ن هذا حديث ضعيف و إ ن م ا قال باسناد ضعيف وتم فرق بين العبارتين فقوله هذا حديث ضعيف ف إ ن ه ينفي ثبوت الحديث من كل وجه عنده ه هذا فهذا أنه وجه هذا إذا بإثناد فإن بإثناد إ قال اصطلح المحدثين الحديث لا ولا قال بطرق قوله كل حديث صحة يصح ضعيف في ينفي يعني يصح بعض ضعيف ضعيف معنى ف من ن ينفي ثبوت الحديث بهذا الاسناد س ن على وجه الخصوص وجه فإنه ينفي صحة, أو صحة الحديث بهذا الإسناد على وجه الخصوص ولذلك الحاكم لم ينفي ا ل ص ح ة الفرق بين قوله ا س ن ا د م ض ع ي ف وبين قوله ضعيفه ل الحاكم نفى ص ح ة الحديث ج م ل ة ولا نفى ص ح ة الاسناد نفى ص ح ة الاسناد ولذلك ا ل ح ا ف ظ رحمه الله بعدما ذكر أ ح ا د ي ث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء في كتابه الترخيص الحبيب بعدما جمع طرق الحديث وجمع الشواهد قال والظاهر أن مجموع ان ل والظاهر أ أ ح ا د ي ث مجموع ا ل أ ح ا د ي ث يحدث منها ق و ة تدل على أ ن له أ ص ل ا قال والظاهر أ ن مجموع ا ل أ ح ا د ي ث يحدث منها ق و ة تدل على أ ن له أ ص ل ا يبقى ا ل آ ن الحافظ يرى ص ح ة الحديث بمجموع الطرق والشواهد ولذلك كما نقول ج م ا ع ة من أ ه ل العلم ر أ و ا أ ن الحديث ثابت بمجموع الطرق والشواهد من ج م ل ة هؤلاء يعني من المتقدمين ا ل إ م ا م ا و ب ا بن أ ب ي شيب ة قال ثبت لنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غروء لمن ا لم يذكر اسم الله عليه و أ ي ض ا ممن صحح ا ل أ ح ا د ي ث يعني بمجموع خرط إ س ح ا ق ابن ر ا و ي أو إ س ح ا ق ابن راهويه قال عن حديث ي لا غروء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال هو أ ص ح شيء في الباب وقال عنه البخاري أ ح س ن شيء في الباب حديث ر ب ا ح بن عبد الرحمن الذي هو من ويه سعيد بن زيد عند الترمذي ذكر ذلك الترميذية ذكر الحديث. وأيضا صححه ابن وصححه العراق. وصححه ابن كثير العراق تفسيره المرار الحديث الصلاح الحاذب القيم المنيف بعدما وأيضا صحاحه ابن وصحاحه وصحاحه ابن وصحاحه ابن في في وأيضا شيء صحاحه أحمد شاف وشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي عليه ر ح م ة الله والشيخ مقبل الوادي فهؤلاء ا ئ م ة انتقال ث ب ك ت الحديث بمجموع الطرق والشواهد ف خ ل ا ف ه قولهم أنه, انه حديث حسن وقد أ ف ر ج الشيخ الحبيب أ ب و إ س ح ا ق الحويني حفظه الله جزءا لطيفا في حديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء سماه كشف المخبوط بثبوت الوضوء التسمية حديث عند هذا الجزء اللطيف سماه كشف المخبوء بتبوس ت التسميه ا ن ثابت عند ل على ا ل ي التلمذي ه على سنن و ض و ا فالحديث إذن حديث حديث اذا حسن الحديث حسن إ ذ ا فهذا الحديث حسن هل هو حسن لذاته ولا لغيره حسن لغيره ما الفرق حسن لذاته أ ن يصحح الحديث بخصوص ا ل إ س ن ا د كان يكون الرواه كلهم ث ق ا ء إ ل ا أ ن ر ا و ي فيهم مثلا صدوق لين الحديث أ و ن ح ن هذه العبارات التي يشعر منها أ و يستشعر منها أ ن هذا ا ل و ا ب ط ليس تبدا إ ذ ا وضع في ميزان ا ل ت ق ا ر فلا ي ج ر ي ه م و إ ن م ا هو أ ي ض ا أ ع ل ى في ا ل ط ب ق ه من ا ل ض ع ف ا ولذلك هذا هو الحسن لذلك ت م د عليهم اخرى يعني ك في الاصطلاح هو مره العدل الضابط خفيف الضبط ومراه العدل الضابط خفيف الضبط خفيف الصحيح ض ا ل ومراه العدل الضابط تام الضبط اما الحسن لغيره فهو بمثل هذا الحديث لغيره يعني ما مع ماذا يعني بغيره أ ن غيره قواه و ل و ل هذا الغير لظل ضعيفا يعني إ ذ ا حكمنا عليه بالمفرده لحكمنا عليه بالضعيف فلما جاء غيره زاده زاده ق و ة إ ذ ا فاحاديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء احاديث حسنه او أ ح ا د ي ث حسان يشد بعضها بعض ولا نقول إ ن ه ا صحيحه و إ ن م ا ينبغي علينا ان نذكر تلك ا ل ع ب ا ر ة أ ن حديث ا ل ت س م ي ة عند الوضوء حديث حسن يريد و أ م ث ل تلك ا ل أ ح ا د ي ث ماذا حديث سعيد بن ت ب هيه لعبارة الحاسر ل ع ه ورحمة ا ل ل قال باسناد ضعيف وللترمذي لك بقول و ت عن سعيد بن زيد و أ ب ي سعيد النحو أ ن ا ل ح د ي ث شواهد يرتقي بها الحديث للحسن ولذلك تنتبه لكل لفظه يذكرها ل ح ا ق د في كتابه من اين أ خ ذ الحاقد نفس ا ل ت و ر ي ة ونفس أ ن يذكر الشيء البعيد يكتب منه آ خ ر من البخاري عليه رحمه الله أ ل ي س الحاقد شارح البخاري هو ش ر خ والبخاري كما علمتم له ع ج و ب ة في تصنيف ا ل حديث في تصنيف كتابه ولذلك من ك ث ر ة م ل ا ز م ة ا ل ح ا ف ظ لكتاب البخاري استنبط واخذ هذه ا ل ط ر ي ق ة منه فعليهم ر ح م ة الله إ ذ ن فالحكم ع ن الحديث ان تصلى الى أ ن ه حديث حسن وحديث حسن ي غ ي ر المره ا ل ث ا ن ي ة شرح مفردات الحديث قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا وضوء لا هذه ا ل ن ا ف ي ة للجنس هذا المبحث لغوي لكن تستفيدني و منه ع ن تنتبه ي وعليه ن منه و ي ت و س ب الفوائد على ن ي ع ي ه ع ل هذه الجمله على هذه ا ل خ ص و ط اما أ ن يصح وضوءك و إ م ا أ ل ا يصح وضوءك على هذه ا ل ج م ل ة التي تنبه تحذيره ان شاء الله قال لا وضوء حرف لا لا هذه الناس يد الجنس وهو حرف ناسق للابتداء لا هذه الناس يد الجنس تعمل عمل ان ياتي الاسم ياتي لمبتدا بعدها منصوبا والخبر ياتي بعدها فرفوعا بشرط بشروط سته او بست شروط بست شروط من جمله تلك الشروط ان ك ر أن ي أ ت ي الاسم بعدها نكره يعني لا يكون معرفا ذ ل ك ولا عندنا لا وضوء وضوء نكره ولا معرفه نكره ما في الوضوء ل أ ن م ا قال قال وضوء قال لا وضوء وضوء جاءت نكره ولذلك جاءت م ن ص و ب ة قلنا إ ن لا تعمل ع م ل إن إ ن حفظ التوكيد هذا ينصب ينصب المبتلى ويرفع الخبر ف إ ن ف لان ن ف ي ا ل ج ن تعمل ع م ل إ ن جبريل س ت ش و ط من تلك الشروط أ ن ياتي الاسم بعدها ن ك ر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أ وضوء فلا نفي للجن أ ا س لمن ا ص و ب لم ا رجوع ل ن لم يذكر اسم الله عليه أ ي ن خ ب ر ا ل ا ع أ ي ن خبر لا خبر لا اين هو خبر لا محذوف لم خبر لا محذوف خبر لا محذوف والعرب تحذف خبر لا كثيرا إ ذ ا كان التقدير ظاهرا يعني الحجازيون يجوزون ح ذ ف يعني يجوز أ ن يحذف الخبر عند الحجازيين و التميميين والطائيين يوجبون يقولون يجب أ ن يحذف الخبر إ ن كان الخبر ظاهرا وفي هذا يقول ابن مالك الألبية وشاعة في ذ ا ا ل ب ا ب إتقاط ا ل خ ب ر المراه الظهر إذا مع سقوطه وشاعة ف ي ذا النفذ؟ الباب باب؟ باب لا النفذ الجن قال وشاعة ذا الباب إتقاط الخبر شاع العرب أي في في يعني عند في باب لان ف ي ن الجنس قال الخبر انهم يسقطون الخبر متى اذا حقوقه ظهر يعني ا ظهر المراد من الخبر فيسقطونه فاما اذا لم يظهر فلا يجوز ان, أن يسقط فضلا عنه ايجابي ف ل ا هو تقدير الخبر يعني باي شيء نقدر الخبر اولا ينبغي ان ت ع ل م يعني ما هو المنكر ما هو المنفي في الحديث ينبغي عليك أ ن تعرف أ و ل ا ان على ثلاثة أشياء. النفي يدور على ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ان قلت لا لا هذه تعني بها ا ل ن ف ي ه للجنس فستنفي شيئاً. شيئا هذا الشيء الذي ت ت ن ف ي ه يقدر بثلاثه اشياء إ م ا أ ن يكون نفيا للوجود و إ م ا ان يكون نسيا ل ل ص ح ة واما ان يكون ا ل نسيا ف للكمال فلو قلت لا خالق الا الله لا ن ف ي ا للجنس خالق اسم لا منصوب أ ي ن الخبر هل تنفي وجود الخالق غير الله ولا تنفي ا ل ص ح ة ولا تنفي الكمال تنفي الوجود يعني لا خالق موجود إ ل الا ا ل ل ه خ الله ق موجود إ ا ا ل ل هنا نفيت الوجود ولا نفيت ا ل ص ح ة نفيت الوجود فقوم فلا خالق إ ل ا الله نفي لوجود ص ا خالق سوى الله سبحانه وتعالى هذا أ و ل ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة هو ن ز ي الصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ص ل ا ة بغير وضوء لا ص ل ا ة م ا ه ا الخبر هنا محدود لا ص ل ا ة ينبغي الناس ب ك ل م ة نضعها بعد ا ل ص ل ا ة يعني لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة وان لا ص ل ا ة م و ج و د ة وان لا ص ل ا ة ك ا م ل ة بغير وضوء لا ص ل ا ة صحيح هل يصح أ ن نقول لا ص ل ا ة م و ج و د ة لا ل ا ي ص ح لما ل أ ن ه قد يصلي بغير صندوق ف ا ل ص ل ا ة الصلح موجود ة ولكن الذي نفيناه ماذا الصح نقول لمن صلى بغير صندوق صلاتك غير صحيح فهذا النفي لماذا ن ف ي ب الصحه المره ا ل ث ا ل ث ة ونفذ الكمال النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة بحضره طعام الرجل الجائع الذي يشتهي الطعام قدم له الطعام النبي يقول لا صلاه بحضره الطعام فلو صلى هذا الرجل بحضره الطعام ص ل ا ة صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. ماذا نقدم لا صلاه بحضره الطعام يعني لا صلاه ماذا كامل ل أ ن ه من صلى هو جائع فسيعلق جمهور بالطعام فلنصل ص ل ا ة ك ا م ل ة مع هذا الجوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أ ن يصلي وهو جائع لماذا ل أ ن المرض ا ل ص ل ا ة البشور ولذلك كما قلنا النفي يدور على ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ا ل أ و ل نفي الوجود الثاني نفي ا ل ص ح ة الثالث نفي الكمال لا خالق إ ل ا الله لا خالق موجود إ ل ا الله لا, صل... لا, صل... لا صلاه صحيح بغير وضوء لا ف ل ا ة ك ا م ل ة بحضره طعام هذا التقدير يعني ينبغي ع ل ي ه أ ن ت أ ت ي ب ك ل م ة تضعها كخبر النبي قال لا وضوء ثم ح د ث الخبر لمن, لا؟ لمن لم يذكر اسم الله عليه ا ل آ ن نريد أ ن نضع خبرا هل نقول لا وضوء موجود ولا لا وضوء صحيح ا ولا لا وضوء كاملا س ي ا ت تحذيرها في الفوائد نفوز ل أ ن ن ا ا ل آ ن في مبحث شرح المقولات أ م ا تحذير الالفاظ والفوائد نفوغها في الفوائد ولكن ن ب غ ي ان تعلم أ ن قوله لا وضوء هنا ع ج ف الخبر لماذا ع ج ف الخبر ل أ ن ه ظاهر معلوم لكن كيف يقدر هل يقدر بالوجود ولا هل ق د ر ب ا ل ص ح ة ولا هل ق د ر بالكمال هذا نرجعه إ ل ى الفوائد قال لا ر ض و ء لمن لم يذكر اسم الله قوله يذكر اسم الله هل المراد بذكر اسم الله ا ل ت س م ي ة أ م البسمله ل ا ل م ر ا د ب ذ ك ر اسم ا ل ل ه الايه ت س م أم ي ة ل ل قولة ب س م ة ا ن يعني اولا نذكر ما ف ر ق بين التسميه و ا ل ب س م ل التسميه ان تقول بسم الله والبسمله ي قولك بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفرق بين ا ل ب س م ل والتسميه البسمله بسم الله الرحمن الرحيم والتسميه, والتسمية بسم الله فهل المراد بقوله ص ل الله عليه وسلم لا و لمن لم يذكر اسم الله المراد بذكر اسم الله التسميه ام البسمله الراجح أ ن المراد التسمي غير أ ن النوويه وغيره قال و ا ل أ ك م ل أ ن يقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول الذي ينظر إ ل ى ا ل س ن ة و ي ف ت ق ل ا ل س ن ة في تلك المواطن التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه و أ م ت ه على أ ن يذكر اسم الله في المواطن ترى أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يشرع ل ل أ م ة أ ن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم إ ل ا في التقوى اما في ا ل ف ا ت ح ة و إ م ا في ا ت د ا ء السور فهذا بالاستقرار و أ م ا في ب ق ي ة العبادات كالطعام والشراب والوضوء والجماع ونحو ذلك من العبادات فلم يرد أ ن ه صلى الله عليه وسلم زاد عن قوله بسم الله ولذلك لما يعني في حديث أ ن س عند أ ب ي دود غيره لما ا ل ص ح ا ب ة لم يجدوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى ب م ا ن فوضع يده فيه وقال قال بسم الله لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك أردت تجمع فقل الشريعة كل لفظ ورد في ا ل س ن ة ف م ر ا د إ ذ ا زدت فيه لم يقبل منك و إ ن قصت فيه نقص أ ج ر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ل ما علم براى بن عادل كيف ينام قال ضاع يدك اليمنى على ق د ك وقل قال قل كذا وكذا وكذا、أه. ثم قال قل ونبيك الذي أ ر س ل ت فلما جاء البراء و اراد ان يردد قال و َ رسولك ََُُ الذي َِّ أ َ ر ت د ت قال النبي لا و لكن قل و َ نبي َِ او و نبيك ََِ الذي َِّ أ َ ر ت د ت وايضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع رجلا يعقب فقال الرجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وانا اقول بقوله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله إ ن م ا علمنا إ ذ ا عفق أ ح د ن ا أ ن يقول الحمد لله أ و الحمد لله على كل حال ف أ م ا ان تسير والصلاه والسلام على رسولك هذا ليس من ا ل س ن ة ولذلك لا ينبغي أ ن ي تتعدى ع د ى أن ت الفضل ا ل ش ر ي ع ة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنده ما لم يكن فلا خير ه فالمراد إ ذ ن بقوله يذكر اسم الله يعني يقول باسم الله قال يذكر اسم الله عليك كلمه عليك هذه تعني في اللغه العربيه الاولويه تعني الاولويه لانها تقتضي الاستعلاء والظهور تقتضي الاستعلاء والظهور فقوله يذكر اسم الله عليه يعني في أ و ل ه يعني في أ و ل ه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني إ ن أ ر د ت الوضوء فقل في أ و ل ه قبل أ ن تشرع في الوضوء ب س م الله وضح قال وللترمذي عن سعيد بن زيد و أ ب ن سعيد يعني الخدري نحو يعني نحو تلك ب الفاظ ب أ ل ف ا ظ م ت ق ا ر ب ه ثم قال و قال أ ح م د لا يثبت فيه شيء هل هذه ا ل ع ب ا ر ة تنفي ص ح ة أ ح ا د ي ث ج م ل ة ولا ماذا تعني ترى ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم يقولون لا يصح في الباب شيء وهنا قال أ ح م د لا يصح فيه شيء هذه ا ل ع ب ا ر ة من أ ح م د رحمه الله لا تعني نفي الثبوت ج م ل ة لا تعني نفي الثبوت ج م ل ة و إ ن م ا تعني أ ن ا ل أ ح ا د ي ث التي وردت في ا ل ت س م ي ة إ ن أ خ ذ ن ا ه ا م ف ر د ة فكل حديث بمفرده لا يصح فيه شيء و إ ن أ خ ذ ن ا ه ا ج م ل ة فلا ترتقي ب ا ل ص ح ة ولكنها قد قد تكون حسنا و ا ل أ ه ل العلمي صلاح يقسمون الحديث إ ل ى صحيح وحسن وضعيف صحيح وحسن وضعيف فان قال لا يصح فيه شيء فليس معنى أ ن ه لا ليس فيه ح س ن ف ا ل ص ح ة أ ع ل ى من من الحسن فلما ي ن ف ي ا ل ص ح ة ليس معنى أ ن ه ينفي أنه ينفي الحسن ولذلك الذي ن ر ى أ ن أ ح م د رحمه الله إ ن م ا يحكم على كل حديث بمفرده على إ ث ن ا ب ه ولذلك بعدما ذكر التلميذي هذا الحديث قال ق ابو ل أ داود في مسائله س أ ل ت أ ح م د أ ي س م الرجل إ ذ ا أ ر ا د الوضوء قال نعم يسم قال وليس في أ ح ا د ي ث ه ا أ ث ا ن ي ب جيده أ ح م د هنا حكم على ماذا على ا ل أ ث ا ن ي ب ولذلك لما يقول ولا يصح فيه شيء يعني جمله من حيث ا ل أ ح ا د ي ث م ف ر د ة أ و من, من حيث جمعها وجمع طرقها لا تقتصر ا ل ص ح ة وانما قد تكون حسنا و أ ي ض ا ليس معنى قول إ س ح ا ق ابن راهوين وقول البخاري أ ن ه أ ح س ن شيء في الباب أ ن ه صحيح هذا ليس معناه لكن لو قلت مثلا وهذه ك ل م ة يقولها المحدثون فلان اعور فلان أ بين عمياته أ ع و ر بين عميان هذه ت ذ ك ي ة ولا قدر اه هذه تذكية وقدر, تذكية وقدر. فلان اعور بين عميان ايهما أ ص ح الاعور أطحت ان الاعمى、أصحوا. يعني ا ل أ ع م ى بشخاص والاعور بشب يعني فالاعور أ ص ح ولا ا ل أ ع م ى الاعور اصح فلما نقول أ ع و ر بين ع ي ا ن يعني نقول هذا أ ص ح من هذا إ ذ ا قارناه قرنا فلان وفلان وفلان نقول فلان هذا أ ع و ر بين ع ي ا ن وضعناه بين ا ل ع ي ا ن ف ك ا ن ج ي د ا لكن أ خ ذ ن ا هذا الاعور وضعناه بين ولكن اعينهم شديده ها هيكون قدح ولا ولا م د ه س ي ك و ن قدحا لماذا ل أ ن ا ل أ ع و ر بين الخشوع في قدحا فيه و إ ن م ا ا ل أ ع و ر بين العميان هذا مدح له ولذلك لما يقولون احسن شيء في الباب يعني أ ن الاحاديث كلها على عور وهذا أ ح س ن ما فيه يعني إ ي ه لما يقولون يعني في لغة ا ل ل غ ة الدارجه بيقول يقولوا ايه يعني أ ح س ن ا ل و ح ش ي ن ه ولكن أ ي ض ه ب ا ل و ح المكان الذي ل ح ص ل على ان ا ه ب ي ن ه ؤ ل ا ك ايضا لكن لما وضعناه بين هؤلاء كان, كان أ ق ى و ض ح ف ق و ل ه أحسن شيء في ا لا ب ب لا ي ع ن ي أ ن هناك ايضا يقول لا ي ض و ل م ن لم ي هناك ر ا مقردات ا ل أ ح ي تبقى م ع ن ا و اول ف ا ئ د ة نذكرها من هذا الحديث على فرض ثبوته كما قلنا أ و ل ف ا ئ د ة نقول دل الحديث بمفرده و انتبهوا لهذه الفاظ دل الحديث بمفرده على اشتراط التسميه عند الوضوء فمن ترك ا ل ت س م ي ة عند الوضوء عمدا أ و نسيانا فوضوحه غير صحيح وتلزمه ا ل إ ع ا د ة وهذا معنى الشرط الشرط الصلاحا عند الاصوليين هو, هو, هو ما يلزم من عدمه العدم هو ما ي لا ز م من عدمه ل ع د صلاه لمن لا وضوء له إ ذ ا عدم الوضوء ع د م ة ا ل ص ل ا ة هذا معنى ا ل ش و ط إ ذ ا عدم الوضوء عدم عدمت ا ل ص ل ا ة فالوضوء شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة فعلى هذا الحديث كلنا دل الحديث بمفرده على اشتراط التسميه عند الوضوء دل الحديث بمفرده على فمن ترك ا ل ت س م ي ة عند الوضوء عمدا أ و نسيانا فوضوؤه غير صحيح وتلزمه ا ل إ ع ا د ة ولا يصح ان ن ط ل بهذا الوضوء وهذا كما قلنا ما دل عليه هذا الحديث بمفرده ف إ ن ج م ع أ ح ا د ي ث ا ل م س أ ل ة ف أ ه ل العلم له م أ ا ق و ا ل ا ل ا ر ب ع ة في ا ل ت س م ي ة عند الوضوء إ ذ ا جمعنا احاديث ا ل م س أ ل ة نقول ل أ ه ل العلم أ ر ب ع ة ا ق و ا ل في ا ل ت س م ي ة عند الروم القول ا ل أ و ل شوفتم يعني بعد الشكا في س ا ع ة وفي خير لكن بعد المغرب ا ل م س أ ل ة ضيقه ولهذا اهل العلم يقولون إ ذ ا هبت رياحك فاغتنم ه فان لكل ع ا ص ف ة سكون يعني الخير الاسد في وقت اغتنم هذا الخير لعلك لا ت ر ى م ر ة ث ا ن ي ة فالقول ا ل أ و ل على حقوق السلفاد ا ل ع ي م أ ر ب ع ما هي طيب القول ا ل أ و ل أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء س ن ة هذا الحديث بمفرده دل على أ ن ا ل ت س م ي ة عن الوضوء شرطي فمن ترك ا ل ت س م ي ة عمدا أ و نفيها فوضوؤه غير صحيح تلزمه ا ل إ ع ا ب ه قلنا هذا القول على ما دل عليه الحديث بمفرده أ م ا إ ن جمعنا ا ل م س أ ل ة وجمعنا ا ل أ ح ك ا م التي تتعلق ب ا ل م س أ ل ة فاهل العلم ل ه أ ر ب ع ة اقوال القول ا ل أ و ل أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء س ن ة من تركها عمدا ال... فوضوؤه صحيح ومن تركها ن ا س ل ا فوضوؤه صحيح وهذا هو قول ا ل ع ئ م ه قول الجمهور هذا هو قول الجمهور قول ابي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي و ر و ي ي ه الاحمد فقول الجمهور أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء سنه من تركها عمدا وضوءه صحيح من تركها ناسا ووضوءه وقول تركها صحيح الثالث عمدا من فوضوءه غير صحيح ومن تركها نازيا ف و ض ؤ ء ه صحيح وبهذا ق ا ل الحسن البصري و إ س ح ا ق ابن ر ا ه و ي ة وجماعه القول الثالث وهذا القول ر و ا ي ة عن أ ح م د القول ب أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء واجبه اسقط بالنسيان ولا تسقط مع الذكر هذا قول في مذهب أ ح م د القول الثالث أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ك ا ل ن ي ة للوضوء فالمراد بذكر اسم الله ذكر القلب ان ل الله القلب م ا اسم بذكر أ ينوي العبد أ ن ه سيتوضا ضاعه ف لله سيتوضا ل ل ص ل ا ة ف أ و ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني لمن لم ينوي ينم الوضوء لله وهذا القول قال به ربيعه الراس أ ب و عبد الرحمن شيخ مالك وقال به الدارمي هو القائد حسين القول الرابع و ا ل أ خ ي ر أن ان ل ت س م ي ة ع د ا ل و ض ء شرط أن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء شرط ل ص ح ة الوضوء فمن ترك ا ل ت س م ي ة عامدا فوضوءه لا يصح ومن ترك ا ل ت س م ي ة ن ا س ي ا فوضوءه لا يصح أ ي ض ا وقال بهذا القول ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم أ ب و بكر الخلال صاحب أ ح م د وقاحبه أ ب و ب س عبد العزيز وقال له القاضي ابو يعن وابن عقيب وقال به ابن الجوز وابو البركات صاحب المحرر واختاره الحافظ ابن عبد الهاد المقدس ورضيه أ ب و ع ز ي في ك ت ا ب ا ل ط ه و ر ه النفس ولم ينزل به غيره فهذه أ ر ب ع ة اقوال ل أ ه ل العلم ا بحكم ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ا ل أ و ل أ ن ه سن ة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 أ ن ا ل ت س م ي ة عند الوضوء كالنيه للوضوء يعني, أراد النبي الله هكذا قال يعني اول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يدخل ابن الله على من أ ر ا د ا ل و ض و ء ولم ينوي ب و ض و ئ ه العباده يعني لا ينوي و ض و ء قال به ربيعه بن عبد الرحمن شيخ مالك و ا ل د ا ر م ي و أ ي ض ا م ن القاضي وسيف القول الرابع أ ن التسميه عند الوضوء شرط لصحه الوضوء والشرط كما قلنا لا ي س ق بالنسيان الشرط ولا ي س ق بالنسيان إ ن م انما إ الذي ي س ق بالنسيان ا ل إ ث ن ا ل ا ب وهذه المنزل سنتحدث عنها في عرضنا ل أ د ل ة ا ل أ ر ب ع ة الأطوال ف ه ذ ا ا ل ق و ل وهو اشترط ا ل ت س م ي ة عند الوضوء يعني من ترك ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ع ا م ل ا فوضوؤه باطل ومن ترك ا ل ت س م ي ة عند الوضوء ن ا س ل ا فوضوؤه باطل قال به أ ب و بكر الخلاب و أ ب و بكر عبد العزيز القاضي أ ب و يعلم وابن عقيب وابن الجوزي و أ ب و البركات صاحب المحرر واختاره ابن عبد الهادف ي تعليقه على ع ل د الترمذي واختاره ايضا ل ن ا س في أبو عباس بالكتاب فما هو الراجح هل الراجح أ ن ا ل ت س م ي ة عند الامور شرط أ م يكن ن ه نرجع هذا الكلام ل ل م ر ة ا ل ق ا د م ة حتى نعرف أ د ل ة المسجد هل ا ل ت س م ي ة شرط يعني هل من ترك التسميه ناسيا تلزمه الاعاده ولا ما تلزمه ا ل ا ع ا د ة على أ ر ب ع ه اقوال نرجع الفصل في تلك ا ل أ ق و ا ل إ ل ى المره القادمه ان شاء الله حتى نعرض أ د ل ة ا ل م س أ ل ة في عرض ونستقم ونستخلص بما ينتهي إ ل ي ه البحث إ ن شاء الله عز وجل ولكن من هنا يعني من يومنا هذا حتى ي أ ت ي يوم ا ذكرنا القادم ماذا ت ص ن ع و ن ب ا ل ت س م ي ة هل ستسمون ولا تتركون نسمي ا احتياطا ل أ ن ك م ن سميتم الله ر ج ت م ن الخلاف وان إ ل لم تسمي ا ل ض ر ء فما بين غصان الضوء والصلاة, والصلاه وما بين صحتك والمسلم ي أ خ ذ باحتياطه في د ي ن وتبحث ايضا م ع ك ا ل م س أ ل ة إ ل ى المره القادمه اقول هذا ا ل س ت غ ف الله لي ولكم